بسم الله الرحمن الرحيم كافها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 عَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ ولم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 أنت قبل هذا وكنت نسيم مسيّا فناداه من تحتها إلا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزئ إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكن وشرب وقرع عينا فإما ترين من البشر أحدا فقول إنني نذرت للرحمن صوم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 الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارٌ شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الذي فيه يمترون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 إنه كان بحفيظة وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى اللّا أكون بدعاء ربي شقياً فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 هو سميع ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناهم قبل ولم يكن شيئا فو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لا حول جهنم جثيا ثم لننزعن من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 أَزَّ الَّذَا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ على الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْزِزُهُمْ أَزَّ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدَّ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إلَى رُوحَانِ وَفْدَ وَنَسْوُقُ الْمُجْرِمِينَ إلَى جهنم.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 للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتِ رحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عدا فإنما يسر ب لسانك لتبشّر به المتقين وتذر به قوم اللذاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا